إِلَّا لَيْلًا فَسَبِّحْ وَأَطْرَا فَنَهَارًا لَّعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيْنَتُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكَنَّهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا